وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَهَبْ كُلَّ ذِي فَضْلٍ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ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 وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء يبل وكم أنكم أحسن عملا ولئن قلت إن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 وَلَئِنْ أَذَقْنَا هُنَا مَنَاءَ بَعْدَ بَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرْحٌ فخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا أن يقولوا لولا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 ولئك يؤمنون به، وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَأَنَّ رُمَآءُ عِدُهُ فَلَا تَكُفِّ مِرِّةً من مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ومن أظلم من من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد أولئك الذين كذبوا على ربهم ألا لعن الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا و بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أوريب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 مثَلُ الفَرِيقِ أَنْكَ الَّعْمَ وَالْأَصْمُ وَالْبَصِيرُ وَالسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَنِ مَثَلَهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ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 وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وَآتَانِي رحمة من عاده فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها كره ويا قوم لا أسألكم عليه ما لا إن أجر إلا على الله وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا أَنْتَجَانُودَ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طرتهم أفلا تذكرون؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري. علولكم لن ياتيهم الله خيرا الله قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء ونفعكم نصيئ إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه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 فلا تبتئس بما كانوا يفعلون أصنع الفلك بأعيننا ورحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون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 ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في محزن يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوين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 وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن نبني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحكيمين. قال ينوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح.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 وَأُمَمٌ سَمِمَتْهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ آبَاءِ الْقُرُونِ هُنَالِكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهُ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلُ فاصبر إن العاقبة المتقين وإلى عاد أخاهم قَالَ قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غير أنفر أن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 إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزلكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أن واشهدوا أني بنيء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من لا دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أوسلت به يَكُم وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّنِي شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْنَانَا نَجَّيْنَاهُ دَاوُودَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ وَنَجِّيهِنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ قَلِيلٍ وَتَلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَعَصُوا رَسُولَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَالٍ عَالِيٍّ وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعد المعاد قوم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره هو أن شأفكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أكيدا ورأيتم إن كنت على بيلة من ربي وآتاني منه رحمة فمن أنصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير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 وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يعنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسولنا بعهيم بالبشر قال سلام قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق عقوب قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعذبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاء وَسَوَيَ جَادِلُنَا فِي قَوْمٍ طَئ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُمْ مُنِيب يَا إِبْرَاهِيمُ اعْضُضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِن لهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم زرعا فقال هذا يوم عصيب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 أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بلاتك من حق وإنك تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركم شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسرد أهلك باقطع من الليل ولا يلتفك منكم أحد إلا امرأتك إنهم صيفوا ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وامطرنا عليها وأمطرنا عليها حجارة من سجين منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعين وإلى ملِيَّنَ أخاهم شعيبٌ قَالَ يَا قَوْمَ اعْبُرُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَاهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانِ إِنِّي أَرَكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي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 وما أن عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إن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 إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا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 نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دياره الجاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت سمود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 قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكم ظلموا أنفسهم فما أغنَت عنهم فما أغنَت عنهم والسالهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم ويرتت بيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي المار لهم فيها زفير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 فلا تك في مرية مما يعبد مَا ما يعبدون كَمَا كما يعبد آباء من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير من ولا قد أتينا موسى الكتاب فخط لف فيه ولو ل كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم وإنهم لفي شكل منهم مريب وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمت ومن ثاب معك ولا تطغر إنه بما تعملون وَلَا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا بدون صرور وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات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 واتبع الذين ظلموا ما مكرفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس فَتَهُم وَلَا ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لاملا ان جهنم من الجنة والناس وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ ٱلَّذِينَ سَلَٰفُوا يُثَبِّتُ بِهِۦ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ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 فاعبدوه وتوكل عليه وما ربك بغافل عن ما تعملون